أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صابر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق رفيت على الحسن العبقى فالورد تقوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى في جنة خلد مقعده في قربك احمد ملتحقا مكان له خلق حسن سيكون الاقرب في الرفقا ارطيت الحسن اذا عبقى فالورد تضوى حسني هو فدا يحوي نزقا كم اثنى الله على خلق في احمد استقيما صدقا قد ادى ما مرسله هو اكرم من ربي خلق ق انت في تعالى الحسن العبقا فالورد تضوع واتنقا حسني يا رب لنا الخلقا ظاهره فلا يحوينا زقا انت في الحسن العبقا فالورد تطرع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى